الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وضع الدرس اليوم ان شاء الله تعالى عن فضل العلم والعلماء وكنا في الدرس الماضي ذكرنا أهمية التذكية وشرط قلوق قبول العمل الإخلاص والمتابعة فالتذكية لتطهير القلب للعلم ثم بدأ, بدأ بالتذكية يعني سنى بفضل العلم والعلماء يعني بعد أن تحفرت وطيضت قلبك تعلم فضل العلم حتى تبدأ الشعي في تحصيله العلم النافع هو معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلا والأفعال البادرة ومعرفة ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الافقادات والأعمال والأخوال والأخوال الظاهرة والباطلة والعلم النافع هو علم معاملة العبد لربه وهو يدخل في باب الاعتقاد والأفعال العالم الرباني هو الشديد التمسك بدين الله تعالى وطاعته هذا هو العالم الرباني وهذا العالم أي يضاف ايضا إلى صفاته أنه يدعو إلى ذلك اي الى معرفه الله والتمسك بطاعته قالوا الله انه لا اله الا هو قائما بالقسم شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه الآية دلت على فضل علم وأهله من وجود الأول اتشهادوا العلماء دون غيرهم من البشر فما الذي ميزهم العلم؟ اقتران شهادة العلماء بشهادة الله عز وجل وشهادة الملائكة وهذا يتشريف لهم والوجه الثالث أنه يعني تضمنت إشهادهم تزكيتهم وتعديلهم أو تزكيتهم وتعديلهم يعني هم عدول وقد زكاهم الله عز وجل بطبور شهادتهم ومن الأدلة على فضل العلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم قال تعالى وَلَا تَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ إِلَيْكَ وَحْيُكُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يؤمر بهذا الأمر يدل على فضل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم البشر فقوله عز وجل وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أن هذا العلم الزيادة منه ليس لها منتهى وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر الله لبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه فهذا بيان فضل العلم ومن الأدلة أيضا أن الله عز وجل أكبر عن رفعه درجات لأهل العلم والإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا فالذين أوتوا العلم من المؤمنين ولكن خصهم الله بالذكر تشريفا لهم وتنبيها على فضلهم وهذا الفضل بسبب العلم ومن الأدلة كذلك على فضل العلم وأهله أن الله أخبر أن أهل العلم هم أهل خشيته بل خصهم من بين العباد بذلك فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني كأنه قد خص العلماء بالخشية بخشية الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده أي يخشى حق خشيته العلماء إن الله عزيز الغفور فعلمهم هو الذي بيّن لهم عظيم قدر الله عز وجل وحملهم على خشيته قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا يعني نفس العلم وتحصيله إذا لم يثمر الخشية لا يعترفه ونفس الخشية وتحقيقها هو العلم لأنه لأنها ثمرة العلم الثمرة الطيبة والصحيحة العلم هو خشيه الله عز وجل والعالم من يخشى الله قيل للشعبي يا عالم قال انما العالم من يخشى الله أي من انتفع بعلمه من لم ينتفع بعلمه فهو جاهل فالجهل نوعان الأول عدم العلم والثاني عدم الانتفاع بالعلم فهذا من الجهل عدم العمل بالعلم والانفتاء به نوع من انواع الجهل المزموم. ومن الأدلة على شرف العلم والعلماء ما ورد في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يعني من لما يتفقه في الدين فهو على شرف فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين فهذه أمارة على إرادة الخير به والفقه هو الانتفاع بالعلم يعني تعلم العلم والانتفاع به هذا الذي يستحق أن يقال عنه فقيه وقال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب هذا كلام من يعرف قدر العلم وقال يقول حاجاتهم إلى العلم أكثر من حاجاتهم من الطعام الشراب فهذا سبحان الله يعني قول من الإمام أحبت يبين مدى شعوره وتقديره للعلم وهذه حقيقة يقول لأن الطعام الشراب يحتاج إليه أو يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين ولم يقل أو ثلاثة والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاذ يعني تعلم حكم الله في الأشياء لأن كل شيء لله فيه حكم فحتى تتعامل مع الأشياء وفق حكم الله تعلم حكم الله في الأشياء حتى تكون مستقيما ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وأهله ما أخرجه في الصحيحين محديث بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني لا تتمنى مال غيرك وهذا حسد المحموس الغبطة لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فتسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فلو أحببت أن تتمنى أن تكون مثل أحد فلا تتمنى أن تكون مثل الغني لغناه ولا مثل العالم لعلمه وإنما مثل الغني لإنفاقه فسلطه على هنكته في الحق ومثل العالم لانتفاعه بعلمه ونفعه به ورجل آته الله الحكمة فلا تسمى الحكمة حكمة إلا إذا كان يعمل بها صاحبها فهو يقضي بها ويعلمها فهذا الذي يستحق أن تتمنى أن تكون مثله فلو سألت الأولاد أعز تبقى إيه ويقولك عز وجد الصور تتمنى إيه؟ تمنى عروسة تتمنى إيه؟ ملك شحة ملك وكذا أبي إمنيات كلها أمنيات دنيوية حقيرة وإنما الأمان المعترف بها المستحقة للتمني هي الإنفاق بسبيل الله وتعلم العلم والانتفاع به وتعليمه وهذا من فضل العلم يعني هذا أفضل شيء في الدنيا وفي الحديث من ومن سلك طريقا يلكنس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يعني العلم هو طريق الجنة سهل الله له طريقا إلى الجنة مثل خريطة وكند كند كند, كند وفيه خريطة فالخريطة بتوصلك إلى سهل الله له طريقا الى فهذه الجنه سلعه الله الغاليه وطريقها العلم يسهل الله لك طريق الجنه بالعلم وممكن هنا إن ما يكونش الحديث هو يقصد قال طريق ثاني مثلا اشرح عليك فكره العلم مثلا لو في حد له يقول علم لو هو اتاه بايه اتاه دوائي بالقياس والطريق طال علم طلبته عليك ممكن يكون ده مشي قولك ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به او سهل الله له طريقا الى الجنه لعلم ما تقصده يكون من ثمرات الحديث شفنا علما احنا قلنا لك ودي في اي علم لا الكلام كله على علم الشرع يعني العلم المحمود هو العلم الشرعي انما العلم الاخر حصل بالنيه وحصل بالنصح لما العلم الشرعي هذا هو المقصود بالتزكية والملح ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله ما رواه مسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماس ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فترك العلم يعني العالم لما يترك العلم كالمؤلفات أو كذا مثل ما نتعلم على مشايخنا او كتب العلماء فميراث النبي صلى الله عليه وسلم حفظه العلماء كما تعلمون فهذا من العلم النافع ونذكر ايضا من الادلة كذلك على شرف العلم ما رواه كثير ابن قال كنت جالسا مع أبي الدرباء في المسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبي الدرباء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سامعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني جاء يتعلم يعني ما جئت لحاجة من من أمر الدنيا وإنما جئت وأسألك عن, عن العلم وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث برضو حريف لما ذهب إلى مدينة يسأل عن العلم والذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العلم فالعلم الكتاب والسلم هذا هو العلم العلم النافع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض هو في جو في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر التواكد وإن العلماء ورثات الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا جرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقال معاذ وهذا ليس بالكتاب عندك أو في أشياء أخرى ذكرناها ليس في الكتاب قال تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدرسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه طبقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام والأنس, والأنس في الوحشة والصاحب في الخلوة احنا نعتذر عن السرعة لسبب انتخذ داشتين في داشتين يعني انا كمان بعدي حاجات فهو نور الأبصار من الظلم به يطاع الله عز وجل و به يعبد و به ويعرف الحلال من الحرام وفي من الأدلة أيضا على شرف العلم ما جاء عن كميل بن زياد قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبالة فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالب الرباني ومتعلّم على سبيل نجاة وهمج الرعاية إما أن تكون عالب أو متعالب أما الباقي همج رعاية أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح وريح بتعني الهوى يميلون مع كل ريح يعني تتحكم فيهم أهواؤهم ثم قال في آخر وصيته قال إنها هنا علماً وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة يعني للعلم حملة يصلحون لحمله وليس كل أحد يصلح لحمل العلم فيقول علي رضي الله عنه بل أصبته لقناً غير مأمون عليه يستعمل آله الدين بالدنيا لو لو قلت اذكر الاختلاف التي ذكرها امير المؤمنين لما لا يصلح لحمل العلم ان يكون غير مامون عليه يستعمل آله الدين بالدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه يستنصر بحجج الله على كتابه يعني يبقى عالم وبيجادل لعدم تطبيق شرع الله وعالم وبيجادل أن النقاب عادة مش عباده يعني هو يتعلم العلم يستظهر يستنصر به على الكتاب الله كبيرة تعالى وبنعمه على عباده وبنعمة العلم يستنصر ويستعلي على العباد أو مقادل لأهل الحق لا بطيرة له في أحنائه ينقبح الشك في قلبه بأول عارض من شبهه لا ذا ولا ذا إذا هو يحب الشيخ مثلا وأول ما يحصل حاجة يقول لك ينقضح قلبه شبهة يحب المشايخ والعلماء وبعد ذلك عندما يسمع أي شبهة قلبه يتغير ويتبدل يأتي يتعلم ويحضر الدرس وبعد ذلك يحصل أي كلام عن الثلاثيين يمكن ينقلب أو من هو من للذات ثلث القيادة للشهوات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يعني يحب الدنيا ويحب شهواتها مزين له جمع المال والاتخار والطعام والشراب والنساء وهو يعني ايه يتمتع بذلك وهو يطلب العلم ولكنه لا ينتفع اقرب شبها بهم الانعام السائمه لذلك يموت العلم بموت حامليه اي الذين يصلحون لحمله فموت العالم مصيبه إن العالم الرباني موتوه مصيبة لأن العالم الرباني يجعل للعلم روحاً وللكلمة روحاً هذه الكلمة التي لها روح بتؤسف مثل كلمة حية فيها حياة أما غيره فقد يضر بالعلم وهذا تقسيم أمير المؤمنين للناس عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع يعني يقول لك إما أن تكون عالما أو متعلما ويعني في صفحة 37 في آخرها ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله أنه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن آب الطفيل أن نافع ابن الحارف أتى عمر ابن الخطاب بعسفان وكان قد استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوالي أهل الوالي ذا في تشريف يعني أهل مكة قال استخلفت عليهم ابن أبزة فقال من ابن أبزة قال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولا فقال إنه قارئ بكتاب الله عالم بالفراغ عنده ثق وقرآن وسنة وعلم فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخر فمطلوب مننا أن احنا نجعل لنفسنا هذا أن يرفعنا الله بالعلم يرفعنا الله بالعلم يرفعنا عنده يعني الله يرفعنا يعني لا نرفع أنفسنا ولا تكون رفع عند الناس يكون مركوعين عند الله سبحانه وتعالى بالعلم يتشعر أن العلم يقربك من الله ويرفعك عند الله ويؤنفك بالله ويحببك إلى الله قال إبراهيم الحربي كان عطاء ابن رباح عبدا أسوي لامرأة من مكة وكان أنفوه باقي الله وقال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين القرش إلى عطاء هو وابناه سليمان وابناه فجلسوا إليه ويصلي فلما صلى انفتل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان بإبنيه قومها فقاما فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم لا لأنت ذلنا بين يدي هذا العبد الأسوأ يعني هو محتاج ليعرف الحجل الزائد خلت بالك فمش عارف المناس فعطاء ثقيف وعارف المناس فهو مخيب من الأمرين أيام ما رح يحجه ما يعرفش من فعش يحجه أيام ما رح فعطاء يخشى من فتنة, إيه؟ من فتنة السلطان يعني أول ما يدخل عليه كده تحس المداخل عليه شر من نجاح يعني بس بسمة ولا كلمة كويسة ممكن تجيب له مز نار ولا كلمة مز نار تنقله نقلة كبيرة كده يعني. يعني أي حاجة كده موضوع بقى مالك الدنيا فهو بيعامله معاملة يعني فيها اتقاء للفتنة وفيها مناسبة للزمان والعلم وليس كل أحد يقعل مثل عطاء أو يناسبه مثل هذا البعض فالمهم يعني بحاجاته إلى العلم وذله بين عطاء فقام لم يشكر له أنه تعلم منه ولم يتكلم لبنيه كلمة بنية صالحة ولم يعقب تعقيداً صالح قال يا أبني لا ثانية في طلب العلم لماذا؟ باني لا انسى ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود هذا كلام سيء إنما لو كان الكلام احسن من ذلك لا شكر له ووصفاهما بطلب العلم لانه إن شرف وانه رفعه فهذا العلم رفع هذا العبد حتى احتجنا اليه ولا كني في طلب العلم فانه يشرف صاحبه في الدنيا والاخره ولكن يعني هذا يعني كان بعيدا فوسليمان هذا الذي استخلف عمر بن عبد العزيز كان هذه الحسنات استخلف عمر بن عبد العزيز علل هذه الكلمه يعني كانت يعني غطبه او فلته او كده وكان محمد بن عبد الرحمن الاوقص نقه داخل في بدنه وكان من كبا خارجين كانهما زجان, أو زجان فقالت امه يا بني لا تكون في مجلس قوم الا كنت المطقوق منه المذكوره به فعليك بطلب العلم فين وارفع زي ما حصل مثلا في القرى اللي لما الولد يبقى اتولد كثيف وحفظ القران يبقى يطلع ايه كثيف يحفظ يبقى كده هيبقى له منزلة منزله عند الناس هذه النيه يعني ليست محموده وانما لها وجه مقبول يعني كما أن الفقراء يدخلون الإسلام لأنه لا يمنعهم مانع من موانع الدنيا من دخول الإسلام مثل الهز والمال وكذا وكذا فهذا الكفيف لما يتعلم القرآن لأنه مثلا لا يستطيع أن يتعلم شيء من الدنيا فكأن العمى صار في حقه نعمة أنه ليس عنده موانع تمنعه من تعلم العلم الشرعي أو حفظ القرآن أو تشغله وآلوا كانهم علموا أن كرمته في الدنيا والآخرة بأن يتعلم القرآن فلو أصلحوا النية لا يفاز هذا بالدنيا والآخرة وقال عبد الله بن داود سمعته السوفيان الثوري يقول إن هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ولكن اللي يترى في الآخرة إلا النار ومن أراد به الآخرة وجدها قال السوفيان بن أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عبادك وهم الأنبياء والعلماء فأي كلام يرذبك في العلم في الدنيا احذره احذره لأن النفس مجبولة على حب الدنيا فالكلام الذي يرذبك في العلم بالدنيا الدنيا النفس تميل إليه وتفسد به وتخدع أن يمكن تجمع بين الدنيا والآخرة ولا يجتمعان بد أن تكون ميتك الآخرة الدنيا هذه تأتي تبع يعني ليست مقصودة يعني أتت لم تأتي ونما يقول النتيجة الطبعية والواقعية والغالبة أنك إذا أردت الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يرفعك في الدنيا والآخرة وهذا هو شأن الصادقي آداب طالب العلم يبقى هو أمرك بتذكية قلبك وتطهيره ثم بيّن لك فضل العلم اللي تتعلّم ثم ذكر لك آداب طالب العلم كل هذا كأسس لك تحفظه في رحلتك في طلب العلم آداب طالب العلم يعني ممكن تخذها كده عنوين واحد إصلاح النية أن يريد بعلمين أكرة اثنين يتجنب المشاغل تجنب الشواغل وحفظ الوقت وثلاثة التخلية قبل التحلية يعني يعتني بالتزكية إن العلم تحلية اجتناب أكل الحرام خمسة التواضع والأدب مع من تتعلم منه وهو توقير المعلم الأدب من تتعلم منه التوطير المعارف سبعة احترام الدرس والحلقة فالطللة احترام الدرس ومن يتعلم معك ثمانية دزل الجهد واستفراغ الوزعين هذا من أدب طلب العيد نتكلم عن هذه الأشياء أولاً إصلاح النية فحسن النية بأن يقصد به وجه الله وأن يخشى يعني, على يعني وأن يحسن عبادة ربه يعني يتعلم كما تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته أن يحسن عبادة ربه هو بالعلم وأن ينوي إحياء الشريعة والإحسان يعني إحياء الشريعة لأنك تتعلم إحياء الشريعة وإحياء السنة ونشر الدين كل هذا من النوايا الحسنة التي تقرر العبد إلى الله تب رفت عالي يقصد العمل بالعلم وإحسان العبادة وإحياء الشريعة ونشر العبد هذه من النوايا الحسنة ويحذر الرياء او طلب الدنيا و أما أن يتجنب الشواغل فالشواغل يقول أسباب الانشغال التي في الكتاب أيضًا ممكن أن أعرفها سواء أسباب الانشغال سكة واحد أنه غير فاهم لما يفاهل واحد مش فاهم يفقى ممكن نتوى اثنين ان ما يقال سهل جدا وهو عارفه وممكن يقراه وممكن ينسى برضه لو يستهين بيه يعني أو مشغول بامر هذا الامر امر يهمه قد سيطر عليه بانه مشغول مثلا مش عايز اشتري كذا امر من أمر الدنيا او امر اي امر في باله أو ان هناك شيء خارجي يشوش عليه مثل الصوت أو صورة أو حاجة حقيقة حاجة موجودة بتجوائي أو أن المعلم غير مقبول عنده يعني مش عاجبه فما يعرفش يركز معلم أو أن الموضوع لا يروك له الموضوع اللي بتكلمه فيه يعني فيه ناس لما تتكلمه عن الموت ما يعرفش يسمعها تحس انك انت مثلا يعني اختمها وخالي يبقى أنه غير فاهم لما يقاض يبقى يسأل لأن هذا مفتاح الحل المسأل أو أن ما يقال سهل جدا يفهم أن الفهم هذا حتى لو كان سهل يبقى رزق يعني ممكن أنا أتكلم في حديث أنت عرفوا فهمه وأنا أتكلم فيه وأنت بتسمعني تتعمد السماع ربنا سبحانه وتعالى يزيدك فهم ويزيدك فوائد في الحديث هذا امر مجرد ان ربنا يعطيك فهم جديد زيادة ان هذا الفهم هذا بابه مفتوح او انه مشغول بأمر يهمه يبقى يتعمد يتعمد قطع الشوائب يعني يظلم على نفسه لغايه ما يقفل الباب الانشغال يعني هو جاي ومشغول بحاجه في البيت ما يثبش نفسه بالتلقائية يجي يحضر الدرس وهو دماغه شغال في الحاجة اللي في البيت شغال ويشده ويضلعه من الدرس يتعمد ان يقف مع نفسه يقول ما ينفعش احضر الدرس وانا ما سيقول بحاجة ويقول اعمل ايه؟ وحط لها حال ويقول اعجلها يعني امر عمل كده اتفق مع نفسه ان يقف للدرس او ان المعلم غير مقبول عندهم يتعمد ان يعمي نفسه عن عيد الواعد او المدرس يعني مهما كان يغض من أمور نفسية فيعمي نفسه عن عيب الوعى أو أن الموضوع لا يروك له يعلم أن هذا من الهوى الموضوع لا يروك له هذا من هوى النفس هذا يتجنب الشواف التخلية قبل التحلية يعني يعتني بالتزكية ويقدم طهارة النفس عن رذاء للأخلاق ومجموم الأوصاف لأن العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن وكما لا تصح الصلاة إلا بتطهير الظاهر يعني بالوضوء فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمرة القلب للعلم إلا بعد طهارته عن خبائف الاخلاق وإنجاز الأوصاف ولذلك قيل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض بالزراعة <تصفيق> أما التواضع ينبغي لو كذلك أن لا يتكبر على العلم يعني لا تمنعه عزة نفسه من السؤال عما لا يعلم وأن يتواضع لمعلمه ويلقي إليه زمام أمره في الكلية في كل تفصيل يعني ذا من التواضع بمعنى أنه يستشير في أي كتاب يقرأه في كيف يبدأ يتواضع لمعلمه فمن ضد التواضع يعني أن يؤثر رأي المعلم على رأي نفسه مدام النساء الاجتهادية لو قال له مثلا إيه؟ الدرس بعد الفجر قالوا أنا بعد الفجر ده مش عارب بعمل كذا الدرس بعد المغرب الدرس بعد ده هذا يعني معنى يلقي الزمان ولكن ليس معناه طبعاً التبعية في الخطأ أو في مقالفة السنة أو كثيراً يعني لا يجادله ولا يماريه وإنما يفهم ما عنده أبداً لا تقليداً يعني تجد أنه ممكن أن تتعلم فقر ويكون أنت مش مقتنعة بالمسألة ومقتنعة بغيرها فبتسأل بالتفصار ولاس بجداد فإن وجدت أن المعلم هذا رأيه تحترمه حتى وإن خالف ما اقتنعته وأن يجتهد في أن يحسن اختيار من يتعلم منه لأن هذا الاجتهاد يترتب عليه ما يأتي بعده أن يحسن اختيار من يتعلم منه لأن ليس الأمر مثلا واحد يحفظ القرآن. علم. تحفظ القرآن دعيل تحفظ لأي شيخ أنت حاول تنتمه للأخوة اللي بتعلمه على مشايف تجد في ثمت الشيخ ثمت الشيخ في ألفاظه وفي حركاته وفي يعني أشياء كثيرة منه فانت تجتهد اختيار من تتعلم منه إذا كان هذا في وسائل إنما لو كان الحال زي ما انا موجودين كده ما لكش إيه انت مفروض عليك الناس اللي بيجوا يشرحوا لك فهذا يعني إيه أمر يعني لا يوافق ما ذكرناه لأن ما ذكرناه هذا من أداب القديمة كان المشايخ يهم مثلا المدارس أو حلقات وإنك بتختار الشيخ الذي تحفظ عليه أو تحفظ, تحفظ عليه المتون أو الصقه أو القرآن أو كذا فقل يجتهد في اختيار الشيخ الذي يتعلم منه وأما الإخوة القائمة على التعليم فهم يجتهدون في اختيار من يعلمنا وهذا كله على حسد ما يتسع وأن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم ومن حق المعلم عليك أن تسلم عليه كما روي عن عليهم يا بطالي أن تسلم على الناس عاما وتخصوا بالسلام وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول ولا تذن عنده أحد ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ فوبي ذا قوم ولا تلح عليه ذا كل ولا تعرض يعني, يعني لا تشبع من طول صحرة فهذا الكلام في اثر في انتفاعك بالعيل يعني كل ما تكتهد في الدرس العلم أن انت تتواضع في درس العلم كل ما تنتفع بالعلم لأن هذا له أثر في القلب وكذلك احترام الدرس, احترام الدرس في الموعيد واحترام الطلبة في الحب وعدم التحاسم وبذل الجهد والإفراغ الوسع بمعنى يعني إنسان لو بيعمل أو طبيب أو له وظيفة أو كذا فلا يضيع وقت من وقته ما دام وقت طلب العلم محدود فلا يضيع أي وقت من وقته وإنما يجتهد ويبدو الجهده ويستفرغ وسعه في طلب العلم فالصبر في بداية الطريق يثم الراحة في النهاية لأن الأول شاق ثم تأتي السهولة بعد ذلك يفضل الله كبركب عليك وأما أداب المعلم فنحن في حاجة إله أيضا ونفتن بها أداب المعلم لأننا كلنا نتعلم ونعلم نتعلم ونعلم حتى لو نتعلم أهل بيتك حتى لو نتعلم في الناس الجيشين فأداب المعلم تنفعك عموماً فينبغي للمعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله ولا يطلب بعلمه شرف منزله عند الملوك أو عند الناس ولا يأقذ على العلم ثمنا يعني لا يجعله حرفة وإنما الذي يعينه السلطان هذا يعني واجب على السلطان وليس بأجره شيء ومسألة الأجر على طلب العلم يأخذ من الدولة أو المؤسسة أو يستعان بها على التفرج للطلب هذا كله جائز وإنما المقصود أن لا يكون همه الدنيا وينبغي له أن يتخلق بالمحاسم التي ورد بها الشرع لأنه في مقام الأسوة والقدوة فيكون أسوة, فيكون أسوة وقدوة حسنا ده. ولكن فيه هدف وهو فيه أمور مهمة الواحد يجتهد هو ينبهك عليك فانت لما تذاكر وتعوض السرعة في الدرس وتجتهد انك انت تفهم وتستعيد تأكد ان الله تعالى يعينه ويبصرك ويسههمك ويسهل لك المشايخ لم يبدأوا في ظروف مثل التي نحن فيها الآن كانت ظروف صعبة فكيف تميّزوا؟ الله عز وجل هو أعلم بأحوال عياد يعني لما الرسول عليه السلام يريد يعني أحد الصحابة أن يتعلم لغة اليهود إذا علمها مثلا 15 يوم أو تعالى وكذا الله أعلم يعني بعبادك وهو على كل شيء قدير فإنت يكون ليس أمامك إلا هذا الوضع فلا تعجد ولا تيأت لأن الله على كل شيء قدير قادر سبحانه وتعالى أن يبارك لك في الواقع وأن يبارك لك في الفهم وأن يجعل لك من نفسك يعني مدد كأن معك ملت أو قرين لغصرة فحسن الظن بالله مطلوب وصدق التوكل على الله مطلوب وهذا من الأمور المهمة جدا في في طلب العلم ومن أداب المعلم ينبج أن يتنزه عن المكروهات وفضول المباحث لأنه قدوة ونبغي أن يرفق بمن يتعلم منهم يعني مثلا لو عندنا مذنبت وديه شيخ كبير نحن نحترمه كل هذا وبالنسبلنا شيخ وبعدين يقرأ ويطور في الصلب أما ديك تصلي مكانه فتفكرش أنك لو أنت طورت نفسك تتحمله هي تتحمله عشان شيخ ولما يكون شيخ كبير وبتكلم وبعدين يتسألني وأحرجني هو بامزه ولدي فما يعني ممكن احرجوا ليا وانا زي ابن فاحنا كلنا اولاده انما لما يكون اقران احنا سننا قريب من بعض وبعدين اجي اعلمك احرجك انت تحرجني يعني ده ياتي بنتيجه سلبيه التقليد ما ينفعش يعني بعد واحد يقلد المشايخ الكبار في سلوكيات معينه هذه السلوكيات لانهم مشايخ كبار أما نحن لابد أن نلتجم بهذه الأمور إلتزام نفسي فتعلم الرزق فتنزه عن المكرهات وفضول المباحث وبمعنى أنك قدوة وأسوة وبتتعبد لله عز وجل بأنك قدوة وأسوة في مسجدك في أربعة معاك أنت تعلمهم أنت قدوة وأسوة فلابد أن تجتهد في أن تكون لهم قدوة وأسوة بنية التعبد لله سبحانه وتعالى أن تنفعهم بذلك وينبغي له أن يشتق على من يطلب منه العلم ويعتلي بمصالحه ويسأل عنه ويظهر له العناية والرأفة لأن هذا يؤثر بالقلب وأن يكون حريصا على تعليم تلامذته يعني يحرص على أنهم يفهموا ويحرص على أنهم يستوعبوا ويستوعبوا بالنسبه للسؤال اللي الاخر هو يعني هذا السؤال عباره عن ايه يعني امور مستعيده في داخل الكتاب لان ليس مثلا فائده جديده او كذا فانا يعني تعمدت ان انا أذكر ما بعده لعلمي انه ممكن ان يفهم من داخل ايه الحديث وينبغي له أن يكون حريصاً على تعليم تلامذته فلا يكثر على من لا يحتمل إكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة هذا بالنسبة أيضاً لما يناسبه الوقت والزمان كان يكون يأتي إنسان يسمى عليه أو يحفظ عليه أو كذا من المطون أو الأحاديث أو فهو يعامل المجد بجد حتى يختصر له الوقت كما ترون يعني الناس مثل تقسمه الناس يأخذ السنة في سنة ويأخذ السنة السنتين في سنة هذا من هذا الباب أنه لا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة حرصا على بركة الزمان واستفدام الإمكانيات المتاحة في أعظم ثمرة ويثني على ما ظهرت نجابته بحيث لا يسبب له فتنة بإعجاب أو غيره يعني يكون الثناء أو لا يثني هذا أول مرحلة مرحلة هي الثناء نفسه يكون بدرجة محسوبة يعني يكون القصد أنه يأتي معه بنتيجة إيجابية ومن قصر عن نفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى عليه النفور يعني يراعي أحوالهم وبهذا ننتهي النتج ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا كلنا وسنحن طيب في أسئلة ملاحظات طلبات لأننا يعني الحقيقة نختصر اختصارا وهذا حتى يعني إن يتم إن شاء الله الكتاب وهو بإذن الله الكتاب سهل ومذاكرة سهلة إن شاء الله وإنما هي مجرد تفتيح في الدرس لعله يكون ان شاء الله من المساعد ثلاثا راح تكون فروة وصوى لما اتعلم اللي ده وموتين فيه ممكن الاوعيات الاداف ده في الواحد يتجمل يعني هو فو مش كده شخص ما هو شكده بس يعني هو بعيد مثلا اللي بتعلم منه فبيبقى هو في الوضع ده بيقول الوضع ما هنا يطفحه ويتعمل بشكل بعيده هو ممكن يكون مع او كده على هو ده مقصود كده زي ما انت يعني هو مش كده وبيتعمد ان هو ما يظهرش على ايه لانه هيبقى فتنه يعني لو انت اظهرت ما انت فيه هينقلوا عنك بطريقه او ثانيه واعتبر ان انت بتعمل كده اا ليك احوال اجتهاد واحوال تقصير هو لسه ما اجتهدش اصلا والتقصير ده هيتعبوا ويفتح عليه باب فانت بتتعمد هذا الامر تكفيه شر الامر اللي هو مش يخدامه صح اللي هو مثلا المباح انت بتتحك مثلا وتتعمد انك تتتسك يعني ما بتتحكش كده تاخد راحتك كده وصوتك عالي وفي ذلك وانت فضوة بالرغم انك ممكن تكون في بيتك او مع عقرانك بتاخد راحتك في ايه في هذا الامر وتتعمد انك تضبطه ضبطا مع من يتعلم منه. فهذا أمر ليس فيه رياء ولا تصنع ولا كذا وإنما هو محصود أولاً أن ينتفع من يتعلم منك ولا يضر الأمر الثاني أنه يوافق خلق الحياة, يوافق خلق الحياة. فهذا الأمر كل ما هنالك أنك يعني تستغفر الله تبارك وتحرص النية أن ما يكونش الهم الرياضي يعني أن تنزل من مظره أو كذا يكون الهم أنك تعلّمه كما تعلمه الأشياء فتكفيه شر نفسك يعني هذا من شر النفس او من تقصير النفس فأنت تكفيه هذا الشر حتى لا يتعلم منه. هذا هو الله تبارك وتعالى نعم هذا السؤال مهم نظام الأسئلة كمآد احنا مثلا قلنا ان التذكية قال لابد من التذكية وقال لفضل العلم فانا افهم يعني اننا عشان اقبل على العلم واداب المتعلم عشان اقبل على العلم واتعلم الادب واداب المعلم عشان لما انا استعمل في الدعوة اكون احمل الادب عالم ومتعلم فهم؟ تتعرف هذا المقصوص هو هذا المسلوب نأتي بقى في الامتحان أسهل حاجة يعني ليس الأمر بالنسبة لعلم التذكير أن الامتحان أنك تسمع أو تبحث عن ما هي أداب العالم وما هي أداب الله أنك تتأذب وأنك تطهر قلبك وده الامتحان إنما الامتحان يأتي أسهل حاجة يمكنني أقول لك صح وغلط أكمل يعني حاجة سهلة غلط يعني لا تحمل هام الامتحان تحمل هام منك تتعلم هذا العلم وتتربى على هذا العلم ما المقصود؟ أنت فهمته؟ فتجعل هذا المقصود هدف تبلغه أنك تشعر أنك تتحسن وهو هذا النجاح وهو لا تحمل أهم من المتحلل أنه سيكون سهل شوية ذاكرة أو رجل ذاكرة؟ الزكرة الأجابة بأدين نصف لا ده أحيانا يكون صح و غلط يعني مجرد بص كده يقولك ضع علام الصح ما تبطلت حط الصح يعني, يعني لا سعافي يعني, يعني. يعني الامتحان إن شاء الله يكون يعني الامتحان يسير وسع إلا أن المخصوص هو أن نستوعب هذا العلم بفهم وعمل وسلوك نترجمه إلى عمل سبحانك اللهم ربنا الله وحمدك الشرم إيه دائم